دمن أحرار وليس في رقابنا الدم ولا في بطوننا مال ماذا تريدون من الله نعم فقال هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قداؤها قال عمر ولا قراطة أحب أيها الأحباب أن نركز على هذه المحاورة يعني محاورة عظيمة تدل على بعد النظر بالنسبة لجعفر رضي الله عنه وعلى طريقته في اختيار الاسلوب المقنع ومن البداية قال حناما ملك والملك لا يطال او لا يكثر عنده الكلام يريد كلام مختصر ثلاثة ارسلات هل نحن عبيد هل رقنا الدم هل سربنا المال كلها لا. مدم لا ماذا يريدون نعم. فقال النجاسي فما تطلبون منهم نعم. قال كنا نهون وهو على أمر واحد. لما كل الأسرة. الأرقة ليس أرقة وإنما أحرار وابن الأسر العريقة. المال ما خذوا درهم واحد. الدم ما أراقوا قطرة. طيب ماذا تريد منهم؟ اختاروا أن ينتقلوا ويتونا ماذا تريد؟ قال كنا وياهم على دين واحد وكنا على طريقه واحدة وعلى منهج واحد فخرجوا عن ديننا صح كنا على دين واحد على الشرك، فأنعم الله علينا بالإسلام وبعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمرنا بعبادة الله وحده ونبذ الشرك والطغيان، فحمدنا الله على ما أنعم به علينا من نعم، وخرجنا عنه. هذا الكلام صحيح. نعم. قال كنا نهنهم على أمر واحد على دين آبائنا، فتركوا ذلك والتبغي. هذا غير. اللي يقول الكلام هذا من عمرو بن العاص. كنا وياهم. على, دين. على دين واحد فخرجوا وتركوا. نعم. فقال النجاسي ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه قل واصدقني. نعم. فقال جعفر اما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان ولا يزالون الجماعة عليه هؤلاء الوقت ومن ارسلهم فهو عبادة الشيطان واما الذي اصبحنا عليه الان فهو عبادة الله المستحق وحده كل عبادة لأن الله امتن علينا بمبعث رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبعناه وكنا وياهم سواب في السابق نعبد الشيطان نعم، وهو دين الشيطان كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة ونقدر الأصنام ونعظم الأوثاء ونسجد لها من غير ونسجد لها دون الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأما الذي تحولنا عليه؟ تحولنا عليه. يعني قال: يا الوش ماذا كنتم عليه؟ قال كنا وياهم على كذا والآن تغير الوضع. طيب كنتم أنتم وياهم على أي شيء؟ قال كنا في طريق الشيطان نقدر الأصنام ونعبد الأوثان. طيب والآن؟ الآن نعبد الله المستحق للعبادة ولا نسجد لأحد سوى نعم. وأما الذي تحولنا إليه فدين الله لإسلام جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم مثل, كتاب, الله. مريم. مثل كتاب ابن مريم وموافقا له لا. لأن عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نعم سيأتينا إن شاء الله في المحاورة ذكر هذا الأمر نعم فقال تكلمت بأمر عظيم تكلمت بأمر عظيم لما قال في كلامه بأن بأننا اتبعنا رسولا أنزل الله عليه القرآن وموافقا لما فيه لما جاء به عيسى عليه السلام وهو وما جاء به عيسى من مشكات واحد ومن رب واحد سبحانه وتقال على رسله فجمع من لديه من اهل العلم والمعرفة نعم ثم امر بضرب الناقوس امر النجاسي بضرب الناقوس علامة على رغبتي في الاجتماع ان يجتمع ما لدي علم ومعرفة ودراية فاتمع إليه كل قسيس وراحب. نعم. فقال لهم أنشدكم الله أنشدكم الله الذي أنذر الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا قالوا أسألكم. اللهم نعم أسألكم سؤالا عظيما. هل تجدون في الكتاب الذي جاء به عيسى أن هناك نبي بينه وبين يوم القيامة او ان عيسى هو اخر الانبياء قالوا نعم الكتاب الذي جاء به عيسى فيه البشارة بمبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد نعم. قالوا اللهم نام. نعم قد بشرنا به عيسى وقال من آمن به فقد آمن به، نعم. ومن كفر به فقد كفر به. نعم. فقال النجاشي. قال عيسى. من آمن به يعني من آمن بهذا الرسول، فقد آمن ب. لأن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بجميع الأنبياء، ومن صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد صدق جميع الأنبياء، لأن رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام خاتمة الرس. خاتمة النبوة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين و... ورسالته خاتمة لجميع الدين. نعم. فقال النجاسي لجعفر رضي الله عنه ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما ينهاكم عن؟ بأي شيء يأمركم وعما ينهاكم. نعم. فأخبره. عليه السلام. أخبر عليه السلام. نعم. فقال يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويأمرنا بحسن الجوار. ويأمرنا بحسن الجوار وعكرام الضيف وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات الخيرة المباركة. نعم. ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم. ويعمرون بأن نعبد الله وعده لا شريك له فقال اقرأ مما يقرأ عليكم اقرأ شيئا من القرآن نعم. فقرأ سورتي فقرأ سورة الأنكبوت, الانكبوت والرو ففادت عين النجاسي ففادت عينه من التأثر مما سمع فقال زدنا من هذا العديث الطيب فقرأ عليه سورة الكهف اقرأ زيادة فقرأها بعد أن قرأ سورة العنكبوت والروم قرأ سورة الكاف. نعم. فأراد عمرو أن يغدِب النجاسة فقال إنهم يشتمون عيسى ومريم. نجد أن عمرو يريد مثلا بما يستطيع أن تنجح المهمة التي جاء من عجلها وأن تنجح سفارته. ما وجد بدك إلا أنه قال إنهم يشتمون عيسى ومريم. ولم يحصل شيئاً من ذلك. نعم. بل يقولون عيسى عبد الله ورسول. فقال ما تقولون في عيسى وأمه فقرى عليهم سورة مريم مريم نعم فلما أتى على ذكر عيسى وامه رفع النجاسي بقشة من السواك يعني شعره من السواك قدر ما يقذي العين نعم قدر ما يقذي العين فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نعم فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا يعني شيئا لم يحصل زيادة مما جاء عن المسيح لم يحصل زيادة عما ذكرت الآن نعم وفيه نزل قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من العقل يعني لأن الدمع ذرفت عينا النجاشي لما سمع القرآن متأثرا ب نعم. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق هذه الآيات من سورة المائدة نعم. فقال فأقبل النجاسي على جعفر ثم قال اذهبوا, اذهبوا فعنتم سيوم تحركوا كيف شئتم انطلقوا كيف شئتم حدثوا الناس بما رأيتم وما لديكم نعم. اذهبوا فعنتم سيوم بأردي نعم الامن انا نعم من سبكم غرم نعم. فلا هواده نعم لا هواده يعني لا محاباه ولا رحمه من تناولكم بادا أخذنا الحق منه لا هواده نعم اليوم على حزب ابراهيم نعم موت النجاشي صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم